وتناجو بالبر واتقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا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 هرهم هم فيها خالدون. يوم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فيحلفون لهم كما يحلفون لكم و يحسبون على شيء. لهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكر الله اولئك حزب, الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون yapdan Allah ve Ressulü Heu Allahik fi al-Adillin Allahik fi al Ana ve Ressulü, ktab-ı Allah la ahl ibn Ana ve Ressulü. İn وَلَكَانوا أَب أَْ أَبنَ أَهُمْ أَو إِخوانَهُم أَوْ معشتَهُ أنَ إِكَ كَتَبَ فيِي قُلُ بِهِم إمَانَ وَأَدَهُم وَأََدَهُ بِروحِم مِنهُ وَيُدَخِلُهُم جَ